صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> في نَفَتَذُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيقٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم جنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن وهو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الحمد لله رب العالمين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 ايريهم ابو بيهم عليهم وعلى الدارين آمين هل اتاك حديث الجنود في رعون وثمود